بداعة كل مهزدة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مع ذرف جديد من دروس الأربعين العقادية الحديث السابع والعشرون بيان الحق نفسه في شرح حديث أينا لم يظلم نفسه أينا لم يظلم نفسه حديث يرويه الصاحب الجليل عبد الله بن مسعود اذا وان يقول لما نزلت الذين امنوا ولم ينسوا ايمانهم بالظلم شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اينا لا يظلم نفسه في روايه لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون انما هو كما قال لوحمان ابني كابولايا لا تشرك بالله إن الشرك رذل من عظيم الحديث في صحيحين روي أبو في كتاب التفسير تفسير القرآن باب لا تشرك بالله إن الشرك رذل من عظيم ومسلم بكتاب كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاص كما كما ذرجن نقف على أهم فوائد المتعلق بحديث الداني أولاً في قوله في قوله قول ابن سعود الصحابي الجليل لما نزل قال لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ضغماً هنا الصحابي الجليل يقول لما نزل ذكر أي نظل العلم على أن الصاحب الجليل إذا قال أن آية كذا نزلت في كذا يذكر سببا من أزداب يذكر سببا يذكر سببا من أزداب الندود فهذا يقال فيه أن له حكم رقع أن الصاحب الجليل إذا ذكر إذا ذكر سببا لآية نزلت فيه لهذا في السبب فإن هذا من المنظوف الذي له الحق الرفع لأن الصحابي لا يقول عن آية نزلت بسبب كذا إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقول نزلت في كذا من ثقاء نفسي إلا بتوقيف من النبي فهذا مما عدوه موقوفا له فهم إذا قال الحفظ على راقة في وعد أي حسب وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول وعد ما وعد ما فسره أي احتسابه وعد ما فسره الصحابي الصحابي رفعا أي عد المرفوع ها من المرفوع فمحمول على الأسداف يعني هو رضا يوضع تحسبهم جدا أي يقول لا تحسبه أمرا عاما لا تحسب أن كل كلام للصحابي في التفسير يقول له الرفع لا بل خاص ذلك فقال وعد ما فسره الصحابي رفعا فقال إيه؟ فمحمول على الأسلاج أي هذا الذي عد المطلوب ليس على إطلاقه وإنما محمول على ما عليه محمول إذا قال الصحابي آية وذكر سببا من ونزلت نزلت هي كذا مثل, مثل ذلك مثال أولي ما لما ذكره جابر رضي الله عنه لما قال كانت اليهود تقول من اتى مرأة من ظهورها في قبولها جاء الولد أحول فنزل قوله تعالى نزاؤكم حارث لكم الآية وهذا في الصحيح فقول جابر هنا أن هذه الآية نذلت لكذا فهذا من الموقوف الذي عطوه قسيمة للمطمع وهذا يختلف عن تفسير الصاحب للآية الصاحبي إذا قال في وهذا ما أفتر حيث عباس بنسرود وغيرهم الصاحب إذا قال فعادة في تفسير آية، فهذا عواقبه في أنه يقول موقوفا عليه، وإلا ففتح هذا الباب ساجع على الأمر يعني كل هذه التي في التفسير تكون مرفوعة هذا مما لم يقل به. إذا نفرق بين أن يذكر سببا من عجائب النزول يقول آية كذا نزلت في كذا أو بين أن يقول أوره تعالى كذا يؤخذ منه كذا. أو معناه كذا أو تفسيره كذا أو مآله كذا أو تأويله كذا كل هذا من الموقفات ولا تأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية في هذه الآية نزل قوله تعالى الذين هذه سرعون آمنوا ولم أزين فيه يلبسوا اللس والقض وقال ملبس علي وقال الله علي ها ولا تلبس الحق بالباطل أي لا تقلطه الحق بالباطل فقول ولم يلبسه ألم أي لم يقلطه إيمانهم بظلم فأولئك له الأمن هم مهتدون فعلق حصول الأمن والاهتداء على الإيمان الصافي من أي ظلم صغيرا كان صغيرا كان أو كبيرا فعلق حصول الأمن والارتда في آخره الأمن أي من العذاب الارتدا أي إلى الجنة والارتدا معلق على الأمن ومرتبط به فعلق الأمن والارتدا على حصول الإيمان الصافي من أي شك من أي غل صغيرا لا من الشك من أي صغيرا كانو كبيرة هذا الذي شق على الصحابة رضي الله عنهم من أول وحلا يعني هو أخذ الآية على عمومها، فإن قيله ما هو العموم الذي يفهم من الآية حتى يشق ذلك على صعوبة النبي صلى نقول قوله الذين آمنوا ولم يرَ ولم يرَسوا إيمانهم بظلم هذه نكره في سياق النفي، فغض التعميم. رأيت ذل على أن العام قد يطلب. بيرضه به خاص. فالشاهد أن الصحابة رضي عنهم حال الآية على عمومها وأن كل من وقع في ظلم، ولو كان من صغار الأمور، فهذا لا يكون له الأم ولا الافتداء التام الكامل. قال ابن قيم، ولما أشكى على صحابتي المراضي بالظلم، أظل أن من ظلم نفسه أي ظلم؟ كان لا يكون أمنا أجابه بأن الظلم رافع على الأمن والهداية على الإطلاق والشرك قال وهذا والله كلام القيم وهذا والله الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. المهم ها وكما قال الخطابي إنما قالت الصحابة هذا القول لأنهم يقتضوا من الظلم ظاهرة الذي هو الافتيات بحقوق الناس الظلم الذي ظلم بي أنفسهم من ركوب المعصية فقول تعالى كل الذين إذا فعلوا فحشدا أو ظلموا أنفسهم كما كان نفس المعنى أن حمر الآية على كل ظلم ظلم الإنسان نفسي أن الظلم أنواع ثلاثة كما ساعد عندنا في حديث أنس المالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله وظلم يغفر وظلم لا يتركه ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك فقال أما الظلم الذي لا يغفر فالشرك إن الله لا يغفر الشرك قال إن الشرك ظلم عظيم فزما الشرك ظلم من العين ها؟ لا ذكر قال إن الشرك لظلم عظيم يعني الدلالة من هذه الآية أنه بيّن أن الشرك يطلق أن الظلم يطلق ورد من الشرك قالوا أما الظلم الذي يغفره قال فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين بين ربي وظلم النفس بما دون الشرك وأما ظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعض حتى يق يقبل بعضهم من بعض. طيب، مما استفاد من هذا الحديث أن نظلم على أقسام الطلاب. الأول مما استفاد من هذا الحديث أن الظلم على اقسام ثلاث الاول هو الظلم الاكبر الشرك وهو, وهو ظلم لا يغفره الله به كما قال تبارك وتعالى ان الشرك لظلم عظيم والشرك لا يغفر الله بحاجه ان الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك ما من شيء ما دون ذلك وورد اطلاق الظلم على ما كان شركا في مواضع كثيرة منها قوله تعالى ثم قيل للذين ظلموا روقوا عذاب الخلد ثم قيل الذين ايه ظلموا روقوا عذاب الخلد فلما رتب على ظلمهم الخلد دل أن هذا الظلم كان, كان شركا كان وكذلك في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ايام يوم لا بيع فيه ولا قله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الكافرون هم الظالمون فانا نفى الشفاعه يعني لا تكون الا للكافر ثم أيد ذلك بقوله والكافرون هم الظالمون هذا القسم الاول الذي لا يتركه الله ولا يغفره بي اللي هو الشرك يعني ما غفرت بالأمس القريب عن مثالة ابي لهب الذي خرج في القال الله تبارك وتعالى يأتي قد ياتي بأبي لهب يوم القيام يقول الم أكل عنك سيصف فاليوم أُخلف وعيدي فادخلك الجنة بدعوه فالناس الحكم عليه بالكفر والقرب في النار هذا الوعيد والوعيد قد يخلفه الكريم فقالوا لأن الله لا يخلف الوعد ولكن يُخلف الوعيد ومن المعود أن أُخلف الوعيد يكون تكرما وخلف الوعد يكون ذما والله من منزه من كل عن كل ثمه وهذا كلام باطل بيطلع كلام باطل ترى لو قرات المقال اللي نزلناه امبارح جديد في دعوه عموم احنا في الوعيد فكان ده وكان بيقوله على الجمعه كمان بيقول ان هذا من الوعيد والله قد يخلف الوعيد لكنه يخلف الوعد والاشكال هنا فين نعم وقال لا يخلف لا يخلف الوعد من باب التكلم والحضم ليس وج من عليه الله لا يجب عليه شيء والعباد لا يوجبون على ربهم شيئاً. لكن من أقول أن مسألة دعوة عموم إخلاء الوعيد هذا كلام وارد صحيح. لأن ماذا بدأ شعره وأيضاً هو قول جهمية أن الظلم الذي نزل الله نفسه عن وه ان ان الظلم والتصرف في ملك غيره فما انت تصرف في ملكه بما شاء فليس يكون ظالما يعني قالوا ان الله منزه عن بو معناه ان الله منزه ان يتصرف في ملك غيره فانت وليس غيري ملك اصلا اللهم لك كل شيء فانت تصرف في ملكه بما ليس يكون ظالما قالوا من تصرفه في ملكه بما ه قالوا لا يلام إن إن إن النعمة الكافرين وعز الأولياء قالوا هذا لا يسر النعمة فلم فقالوا أن تنعيم الأعداء وتعذيب الأولياء هذا من من من مما يقال في أن الله لا يسأل عما يفعل هم يسألون فالله لا يسأل عما يفعل الملك ملكه ونواصل عباد بيدي لا يسأل عما يفعل هم يسألون فالله له أن يتصرف في ملكه بما يشاء لا رضى الحكم ولا معاقب الخضائم وقالوا أن هذا يدخل فيه خلاف الوعيد على عضوه وردنا في مقال طويل ترك عليهم وذكرنا أن الوعيد الذي يخلف في حقه الذي يمكن أن يخلف إنما في حق من مات على كل جرم إلا الشرك الدليل؟ قولوا تعالى إن الله لا يضطر الشرك هذه لا هذ هذه في إخلاف الوعيد لمن مات على ما دون الشرك لكن يغفر له العيد مع من مات مشركا هل يغفر له العيد مع من مات مشركا صدق القول انا بقول لك ان احنا قاعدين الدليل على ان من مات مشركا لا يغفر له العيد انما معاله الى النار فحق وعيد الايه ثالث كذب الرسل حق وعيد لا يقول أي فحقه كل مكذب الرسل حق وعيد فجعل أن الوعيد إنما تحقق بتكذيب الرسل وأجل قال إن الله لا يغفر أي شرك به فيأتي جاهل من آخر فيقول أن الله نفى المغفرة ولم ينفي الرحمة يقول أن الله نفى مغفرة جرم الشريك ولم ينفي أنه يرحم هذا من الجاهل الله لأنه إذا قيل أن الله لا يغفر الشرك ولكن يرحم صاحبه ما هي الرحمة لا تنبني إلا على مغفرة والله رحمته هي الجنة فكيف يدخل الجنة كافرا وقال فقالت تبارك اتعلم نوم يشرك بالله فقد حلم الله عليه نوم يشرك بالله الله يشرك بالله فقط هاله الله عليك عجيب ترى من يدفع الاليس نفسه ان يقول أن لا لا أن لا لغير لا لأنه يعلم أن لا لا يكون إلا لغير الله هذا الجحل. هذا الفهم. ما فهمه ما فيما ابليس نفسه الذي يقول أن الله ان الله أن ابى ان يثبت غير الله هذا الفهم ها ما فيما ابليس نفسه تفكير هو قال هو, هو عدل, عدل, عدل, عدل صغير. كيف طب كيف وأصلاً كيف ها نقول النبيذ نفسه لم يفهم هذا فهم الذي فهمه الحازف الذي ها نقول أن هذا الفهم لم يفهمه النبيذ نفسه لماذا ولا لو كان فهم أن السجود لآدم الذي أمر الله به على سبيل التوحيد والعبادة قال يا رب كيف أزود لغيرك هذا اول امرك الثاني انه هو نفسه قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه ففهم ماذا فيما ان هذا سجود, سجود تكريم وليس سجود ايه عباده قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه لذا فابليس لقد ليس كما يزعم الماكون هذا على فهم الباطل إنما رفض ابليس اداء مكبر انه خلق من نار وادم مخلوق من طين فكيف يسجد له إلى وايد غيره. الله مسعنا الله عظيم. يعني نعود إلى مسألة خلاف الوعيد أننا نقول أن خلاف الوعيد مسألة فيها تفصيل. أما خلاف الوعيد مع مع مع كل ماذا؟ على موفق خال الشك. فهذا جائز أن يخرج معه الوعيد. يعني قولي تعالى ويغفر ما يذنب ذلك. أما خلاف الوعيد مع المشرك فلا لأن هذا كما ذكرنا خلاف الآية ثم ننظر. to الذي ينظر who looks الملك تقول word الله مالك الملك He says that Allah is the king of the king and is the الله حكيم والحكيم الذي يضع have في في thing, and you have another name. The name of the Hakeem. Allah is the Hakeem, and the Hakeem is على غرار يعني النمرود أن يأتي مثل رجل بأجرين عنده رجل عمل عنده طوال اليوم ها ورب الأخر لم يعمل في الذي لم يعمل أجره ويعطي الآخر لا يعطيه شيئا ماذا فعل هذا الشخص؟ إنه ظالم وليس بحكيم فهل هذا أمر يمدح به الناس؟ ها يترفعون عنه فكيف تصفون الرب بما ينتزعه من البشر؟ والله حكيم يعذب أنه أنه له الملك فالله حكيم أين, أين بإسم الله الحكيم ها بمعنى اي واحد عنده عديم تمره وده عامل طول اليوم وده ما عملش اعطى ده أنا بقول أجراي أنت أنت زي كنت عبداي. لا ما نقول هذاك مع مع شكله. بس مع فرق أن نحن عبيد مش مش جرا. أنا بعطي مثال على رجل أنا يعني مشان مشان عمل الجنة بسببه تقبل اللحمة. نعم. وباللحم يدخل إليه. بس الجنة. الجنة. فهنا الذي لم يعمل كيف تُستقبل باللحم؟ أكافر أصلاً. كيف أرحم ولم يستقبل سبب اللحمة؟ نعم. وضح كده؟ فحتى للدخول الجنة ليس بعملي ولكن برحمة الله التي بنيت على وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صريحاً. الله سبحانه وتعالى صحيح. إحنا خرجنا خ خرج السياق ولكن كلام الله سبحانه كلهم بنسمع طواعم من من من يسبنا ونا على من الله سبحانه. إذا القسم الثاني بعد أن ذكرنا القسم الأول هو الذي لا يُطرد حال القسم الثاني هو ظلم العباد انفسهم فيما بينهم وبين ربهم وهو ظلم النفس بما دون الشطط ها فهذا ظلم ظلم الإنسان لنفسه هذا تحت المشيئة الله قال قد يعذب من اتى باو طبعا اشاره أن يكون قد مات مصرا عليه هذا ظلم يفعله الله تعالى لو هو المعاصي دول الشين فقد يقول قد يغفر الله بالعذاب ومن عذب عليه فماله إلى الجنة كما قال تبارك تعالى ثم أوراثنا الذي واصطفين من عبادنا فمنهم ظالم نفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات سابق الله سابكم بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدل يدخلونها قالوا هذه أرجع يا تكون راضيا فيها يا تذكر ابو ظالم تذكر المتصرف من المقتصد ها طبعا هذه الايه شملت اقسام ثلاثه من الناس لا رابع لهم قسم ظالم لنفسه بما دون الشرع ما ات مبقى الا قد ورضها من زيد بن سارق قام من قص المحصنه ها والمتصد هو الذي كما في الحديث والذي بعثك في الحق لا يزيد على ذلك هو قال افلح الصاد لا يزيد على فرائض والسبب بالخيرات الذي أتى بما أتى به المقتصد ودد عليها فعل الطاعات والنغاية نوفر الصلافات نوفر الصيادة نوفر القيام قالوا أن هذه أرجاء في القرآن طب وين رجاء فيها ويقول الجماعة يدخلونها تعودوا على من على كلهم فدد ذلك على أن هذه الجنة إنما يدخلها حتى من كان ظالما لنفسه فما تقول ذلك على تقول لي إما أي وعف عنه يدخل الجنة من أول أهلة وإما أن يعذب على قدر ذنوبه فمآلوه إلى الجنة وأي عذبه إن عذب وأي عذاب طبعا لا لاستخيل لا لكن عندما يقام بالخلص في الله فإن عذب على ذنوبه التي اخترفها بإراداته ومشيئاته وما ظلمناهم والأفكانهم الظالمين فعلى نفسه ما يكون مآله إلى الجنة أما القسم الثالث من الخمس الظلم الذي لا يطرق حال هو ظلم العباد بعض من بعض في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت له مظهبة لعفيهم من عرضه أو شيء، فليتحلل منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا ولذره. قال إن كان المعامل صالح، أخذ منه بالخاطر مضماتي، لم تكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه بحمد عليه. حديث, حديث عند البخاري. ما كانت له مضمات؟ ها. ما كانت له مضمات؟ طيب. في قال في في في عرض أو في شيء. فليتحلل منهم يوماً في الدنيا قبل أن لا يكون قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يعني اليوم تغفي مع عليك من أموال من ماله قال إن كان لو عمله ما هيما تقبل أي الحساب ليس منك درم درم ولا دينار في الآخرة إن كان لو عمل صالح أي هذا الظالم الواحد كمن الحديث المفلس أخذ منه بقدر ما ضل لم تكن أخذ حسناته أخذ من سيئات صاحبه فهمي عليه في انسان يعذب بسبب غيره طب تخيل قايرك افعل الغاعش وانت تعذب عليه يوم القيامه عاوزين نطرح سؤال مهم جدا كيف, س... كيف يعذب المرء على ايه على سيئات غيره؟ هي اللي ها المفلس نعم ايضا كما ذكرنا حتى غير ان النبي يقول اتدرون ما المفلس قال قال المفلس فينا من لا درهم ولا متاع على ظهر اللفظ فقال النبي صلى المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه وصيام وزكاه وياتي وقد هذا وقذف هذا اكل مال هذا وسفك دم هذا ثم عليكم فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فاذا فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فكلت عليه ثم طرح النار فذا ما الحديث وايضا في ايضا ايه ابي هويره ان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال لا الحقوق الى يوم الـ الـ إلى قال لا تؤدنا الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاضوا للشاة الجلحاء التي قرن لها من الشاة القرنية بيضرب مثل عظيم هذا في أمر الشياه التي ستصير إلى ثراب ولكن قبل أن تصير إلى ثراب لابد من استيفاء الحقوق لو أن شاة لا قرن لها نصحتها أخرى بقرنها ها يقع بينهما هذا بين الأشياء التي أن تكون يوم مكلفه فكيف بالمظالم بين البشر بالمظالم بين البشر الله المستعان انجب حاجه ليه التاخير انا كمان استغفر الله فاضي اني اتزوش في الله المستعان انا اتزيت ماشي لذلك بيقول نقول في العلاقه بين, بين وقوع الظلم وتحقق قلآن وارتداء على حالك زيد من الناس عنده حالات ثلاثة ا وباء وجين زيدي من الناس عنده حالات ثلاثة ألب وباء وجين ألب وقع في شكل أرد هذه مظلمة لها, لها مع يوم القيامة ب وقع في ظلمه لنفسه فقط إذا سرق ومات مصرق ومات مصرق جيم سرم من من الباء سرم من ألف وباء ووقع في جيم ما هي جيم؟ ظلم غيري سفج لما هذا وحضر جد هذا وحضر ما لهذا طيب هنا حالات ثلاثة ولكن بنقول مسألة عندنا هو الذي لو ان ثلاثة ألف الزيغ الذي في الحالة الأولى بنشوف بنظر أولاً إليه إلى هذا بنشوف بننظر الذي يقولون انه هو الزيغ الذي يقولون انه هو الزيغ الذي يقولون انه هو الزيغ الأولى شخص لو زيد هذا تخلص من أنواع الظلم الثلاث او خليها اربع حالات الف و ي و د بفضل الله وقاريد ما هم من يعني السابقين السابقين سلم من ظلم الشرك الأكبر الاكبر وسلم من ظلم الناس وسلم من ظلمه نفسه وسليمه من ظلم نفسه فمن تخلص من أنواع الظلم الثلاثه هذه فآمن إيماناً تاما لا تشوبه اي شائبه لا شرك اكبر ولا اصغر ولا مظالم فهذا يتحقق له يوم القيامه الامن التام المطلق والاهتداء التام المطلق الامن اي من العذاب لا يخمن عليهم رمح ذنوب والاهتداء اي داء الى الجنة Это джинн' из-за книжки не только наблюдательного ж Holy сделайте Remember, прав Qualcomm the old and reparations же не только наблюдательный ж Chase Если Erasmus depois является linguistic Behaviour passiert remember, записи tax всеae на degradation и тот случай если он suggests 쪽ули не или опath some узнав нет вот есть يوم. إذن ما هو الامن المطلق والاطمئنان المطلق الامن المطلق والاطمئنان المطلق لمن يتحقق ولما وما معنى اصلا معناه ها والامن الذي لا تشوبه اي عذاب ولا فزع بل يهدى الى الجنه بفضل الله تبارك هذا لمن بمن سلم من انواع الظلم الثلاثه الظلم الأكبر والشرك ومن ظلمه لنفسه بالمعاصي والكبائر وهذه غالب ومن الظلم الذي هو ظلم المرء لإخوانه ولعباده مما قاله الأمن التام المطلق ركزوا عشان في حاجة اسمها مطلق الأمن وحاجة اسمها الأمن المطلق الحالة الثانية من تخلص من الظلم الأكبر الذي هو الشرك ولكن وقع في الأنواع الأخرى من ظلمه لنفسه أو ظلمه لعباد الله فهذا قد أمن من الخلود في النار وهذا يسمى مطلق الأمن له مطلق الأمن له مطلق الأمن أي معه أصل الأمن الذي تحقق له بتوحيده وقد يعاقب على ظلمه لإخوانه أو ظلمه لنفسه الحزم المشيه ويكون ماله الى الجنه فيقوم فالذي سلم من الشرك الاكبر فهذا له الامن الذي سلم من ايه من الشرك اللي على غير شرك فهذا له الأمن أي أمن الذي له؟ هذا الأمن المطلق ولا مطلق الأمن له الأمن المطلق أقول وسلم من الشرك لذلك الكفر لكن مات على مطالب أخرى لعباد الله أو لنفسه هذا ها؟ هذا, هذا ها؟ ليس له الأمن المطلق لكن له مطلق الامن يعني ايه الفرق بين مطلق الامن والامن المطلق الامن المطلق اللي هو الامن الكامل الذي لا تشوب اي عناء مطلق الامن اللي هو ايه اصل الامن يعني معناه ايه ان هما قالوا الى الجنه يوما ما ها لم ينتفي منه اصل الامن لكن الذي انتفى منه الامن المطلق الكامل ما الذي جعله قد انتفى عنه المطلق الامن اللي هو الامن المطلق اقصد ان هو ظلم العباد وظلم نفسه ها ما الذي جعل معه مطلق الأمن إنه مات على التوحيد صعب صح صح؟, صح لو فهمنا الفرق مطلق الأمن عمل مطلق عنفهم القضية مطلق الأمن هو أصل الأمن هو معه يعني سطح أرضيًا ها؟ معه أمن وإن كان قليلاً لما معه مطلق الأمن لأنه مات موحدا على أصل التوحيد وإن سرق وإن زنى ولم يتب ماذا يكون معه الأمن المطلق ما تكون معه أمن المطلق الكامل التام الأمن المطلق التام آه آه إذا سلم من شرك من الظلم الأكبر والشرك وظلمه لعباد الله وظلمه نفسه وهذا هو مرض قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم استعبوا متى فهموا من هذه الآية فهموا من هذه الآية أن الأمن والاستداء لا يتحقق إلا لمن سلم من كل ظلم So النبي صلى الله عليه وسلم that هذه verse ليست في in the most evil, but في the most اللي هو is كما shirk. He said to him عظيم the shirk is a great evil. So the Prophet said to him في the الذين in ولم verse, which in the words of the people who did فهذا لم يفك عنه أحد كما في حديث أن أبي الضد أن السلام يقول قال الله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار عبادي اسم جامع مضاف في العروض إنكم تخطونا بالليل والنهار وأنا أغفر الظلم وأنا أغفر الظلم وأنا أغفر الظلم فاستغفروني أغفر لكم إذن المرض من هذه الآية الذين أمنوا ولم يلبسوا منهم بظلم هي السلام من الظلم المطلق الوئي الظلم المطلق والشرك زي ما قلنا الانب نوعين الظلم نوعين في ظلم مطلق وفي مطلق الظلم ايه الظلم المطلق الشرك ما مطلق الظلم الذي لا يسلم منه احد الا القليل لا مطلق الزلم الزلم الظلم مطلق الظلم هو ظلم النفس وظلم الايه الغير اللي هو اصل الظلم لكن الظلم المطلق هو الشرك هذا ها كله من كفر بالله الحاله الثالثه وهذه لمن لم يسلم من الشرك الاكبر اللي هو مات مشركا هذا بالله وصاحبها ينتفي معه مطلق الامل والاهتداء لما لانه وافى ربه بالظلم الاكبر والشرك قال تبارك تعالى انه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وفي الآية لا تشرك بالله إن شلك رضوب عظيم. طب موضح كده القضية بأجماله ولا عندنا الظلم عندنا الـ الـ الـ الأمن، في أمن مطلق وفي منطقة أمن، وفي ظلم مطلق في مطلق الظلم مطلق الأمن نبدأ بالآولى الأمن المطلق. لمن يتحقق الأمن المطلق؟ من سلم من لمن سلم لمن سلم من مطلق الظلم نقول تاني طب نكتبع كان الشرح نكتبع لأيه كتاب عبارة العبارة الأولى واحد يتحقق الأمن المطلق لمن سلم من مطلق الظلم اثنين يتحقق مطلق. الأمن لمن لم يسلم من الظلم المطلق. طبعاً ما هو الأمن برضو يراد بعامي اللي اهتدى. ها. لو رصدوك الوحيين ولا في مشكلة. اقرأهم كذا وتماماً. نقرأ كلام في الاسلام برضه قال من سلم من اجناس قوى كده وتدبر الكلام الذي يقول رحمه الله يقول هو بيجمل القضيه كلها في هذه الاسطر قال من, من سلم من اجناس الظلم الثلاثه اللي هو ايه الظلم الاكبر اللي هو الظلم الاكبر هو الشيء ظلم النفس وظلم الغير قال من سلم من اجناس الظلم الثلاثه كان له الامن والاهتداء التام كلمه تام يعني ايه طيب ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الامن والارتداء مطلقا طيب اللي هو الايه لو, لو مطلق الامن لو اصل الامن لو اصل نعم بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنه لابد ما قالوا ليه للجنه ويحصل له من نقص الأمن والارتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه قال وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشكل أكبر يكون له الأمن والاستداء التام فإن حديثه الكثير مع نصر القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف هذا خلفاً لمن؟ للمرجئة والخبارج عند الخبارج أهل الكبائر دول يدخلوا مع صاحب الظلم الأكبر مخلص النهار عند المرجئ قالوا أما دمت على الإيمان ففعل ما وإن سرق وإن زنا فأمره إلى الجنة ولا يضره لا يضره بالإيمان من الأحوال إلى آخر ذلك نقرأ كلام ابن قيم قال ابن القيم الظلم المطلق التام والشرك الذي هو وضع عبادة في غير مواضيعه والأمن والهدى المطلق والأمن في الدنيا والآخرة نشوف بقوله قال فالظلم المطلق التام مانع من الأمن والهداة المطلق قال الزلم الايه المطلق اللي هو ظلم يعني الظلم اللي هو الشد مانع من الامن ايه والهدى المطلق اللي هو اصل اللي قلت تكون تحت الاه نعم ولا يمنع ان يكون مطلق ظلم مانعا من مطلق الامن ومطلق الهدى قال فالمطلق للمطلق والحصه بالحصه يعني على قدر ما تنقص من ايماني على قدر ما ينقص من الامن لك والاداه مقيمه إن أزلت على البلاد كلية، ذل عنك الأمن وعزاب كلية. إن أزلت بعضه، يزول منك أيه بعض قدر ما تنقص من الإيمان. الحصة، ما قد نقيم الحصة المطلق للمطلق، والحصة بالحص هو الحص. هذا لجعليه السنة الجماعة. هذا في ما تعلب أنواع الظلم الثلاثة. وهذه المدرسة من أهل السنة تأتي كمدرسة. وسطيه بين مدرستين مدرسه الخوارج المعتزله ومدرسه اهل ارجاء عند المعتزله والخوارج عندهم ان اصحاب الكبائر الذين ماتوا مصريين عليها فهؤلاء مخلدون في النار فجعلوا ان الظلم النفسي بالكبائر هو الظلم المطلق الذي ينتهي معه مطلق الامن طيب انكثره بالكبائر عند المرجع يقولون لا إرّونا عنه أي المرجع أن ظلم النفس بما دون الشرك ظلم النفس بما دون إيه؟ الشرك لا يكون مؤثراً في كمال الإيمان الواجب بل لصاحبه وإنما تم صراحاً كبير الأمن والابتداء المطلق. بالكاد كم تقوله إذا المرجع يقول هو أن ظلم النفس هم جميع دون أي الشرك مبدئ صاف يعني قالوا أن ظلم النفس بما دون الشرك لا يؤثر في كمال الإيمان الواجب. في الإيمان درجات في أصل الإيمان في كمال الإيمان الواجب في كمال الإيمان المستحب إيه الفرق بينهم إيه أصل الإيمان من يأتي بالتوحيد ومعه ذنوب مراس ما هو كمال الإيمان الواجب أن يأتي بالتوحيد وبالطاعات الواجبة فقط دون النافع دون النافع ما كمال الإيمان الواجب كمال كمال الإيمان المستحب التوحيد والطاعات الأصل يأتي بالتوحيد والفرائد يأتي بالسنة ولا الواجبين الواجب الثلاثة في درجات الإيمان مذكور في قوله تعالى فمنهم ضال من نفسه أو منهم مقتصد ومنهم سابق السابقون بالخيرات. فضل فضل. الإيمان درجات ثلاثة عندنا ها يعني لو عم نعمل زي هرم كذا في أصل إيمان في كمال الإيمان الواجب وفي كمال الإيمان المستحب. لو عملنا الشكل كده هرمي القواعد أصل إيمان دول عندنا فضل عند كل المسلمين. اصلي في متواعد الا الياتي الناقل عن ذلك ان الاصل ما القاعده العامه لكل ابائنا واماتنا من عامه الناس في كمال الايمان الواجب بما يتحقق بتحقيق اصل الايمان والمحافظه على الفرائض كما في حديث افلح من صدق قال والله الذي بعثك بالحق لا ادع عن ذلك لا لا هجين عن لا خمس ولا صيام رمضان ولا الزكاه المفروضه ولا الحج المفروض النبي يسموا كمال الايمان الايه الواجب وينحقق مع عليهم الواجبات الأرقى والأعلى والأكمل كمن إيمان المستحب وهذا في من آت بعص الإيمان آت بالفرائد وزاد عليها النوافل نوافل الصيرب نوافل القيام نوفر الطاوة الشيخ له أتت الفرائد مع ترك المحرمات صح؟ من؟ كمن الإيمان الواجب ده آتت الفرائد وترك المحرمات صح؟ وترك المحرمات أرس كما إلى التوحيد بس؟ قالوا معه التوحيد وإن كان مقصراً في الفرائض إلا أن يقصر في فريضة تركها الشرك كالصلاة كان يأتي نص في فريضة بعينها أو عندنا شانتين طبعا ها. إلا أن يأتي نص في أن من ترك شيئاً بعينه ك كفعل شيء أو كترك شيء كترك صراحة. كفعل ها كفعل شرك من الشركية تطير كان عرفين السحر فهذا هذا يكون قد نقض اصل الايمان الذي عنده من الفوائد المتعلقه بحديث كتاب الحديث حديث الباب إنما يذكر الظلم ظلم الإنسان لنفسه بالشرك والعبد يظلم ربه والمضاعمونه إنما يظلم نفسه وظلم هذا يختلف في تعريفه بين أهل السنة وبين أهل اجتدعه فمما شذ فيه أهل البدع من الجهمية والأشاعرة المعتزلة هو تعريفهم لهذا الظلم تعريفهم لمعلة الظلم الذي نزل الله نفسه عنه وهذا تعريف منع الاعتقاد ليس من يورد الصلاحات وإنتعى الأمر فالجهمية والأشاعرة بيقولون أن الظلم أن المرء أو أن شخص يتصرع في غير ملكه تأتي إلى أرض فلاب فتبني عليها بنائك اسمه إيه؟ ظلم لما؟ لأنك تصرفت في ملك غيرك, في ملك غيرك فأنت ظالم وعليهم الشيء بالشيء قالوا إذا كان الظلم والتصرف في ملك الغير فإن الملك الله لأنه كل العباد ملكه وله أن يفعل فيهم ما شاء فالظلم الذي نزه الله نفسه عنه على زعمير انه يتصرف في ملك غيره فاذا تصرف في ملكه بما شاء فقد انتفع عنه الظلم بمعنى, إيه؟ بمعنى, بمعنى انهم يرون ان الله اذا عزم اولياءه ونعم اعداءه فله ذلك لا يسال عما يفعل يفعلهم ويسالون <تصفيق> نعم فلو نعم العاصي وكرم الاولياء قالوا لو نعم العاصي وعذب اولياءه ونعم اعداءه فليس بظالم لما قالوا لا تصرف في ملكي والظلم عندهم تصرف في ملك الغير فالخلق خلقه ليس لعم ما يفعل هم يسألون إذا سمعنا بالأمس القريب من يقول أن أبا في الجنة لما هي أثير بنفس طريقة قول تعالى ون حتى كلامه تكلم بسوء أدب أنت حكمت أنك ستصنع النار يقول نعم جمع قال نفس الكلام أيضا زمعت منهم يقول أنا حكمت عليك أنك في النار أتومنوا بي يقول نعم تومني أتأمي بأني أقضي في يقول آنعم بأؤمن بما تقضي فيه, فيه عباد ها إذا أنت في الجنة ما هيملوا كلهم خلا ما خلاص بقى تكلم من البطل بمكان من يوم الخيامة ها أبو إبراهيم يقول أمنتوا بإبراهيم وبربي إبراهيم ما كلوا خلاص ما في جنة وده ورده العادو لمن هو عن ها قالوا لع... و... ولو طرأ دوق في النقي ولا يليتنا النقط ولا نكذب فإذا كان الله جل لن يعذب شخصا ما أطاعه لأنه ما جاءه من رسول لا يعذب ها يقول رب ما جاءني من رسوله يختبر يوم القيامة لا يعذب لأنه إيه؟ أولا هذا الشخص ما عبد ربه أطلع. عاش عمره في الكفر ولم يأتيه رسول فلا يعذب إلا بحجة فكيف يعذب من أطاعه بالك. إنسان عاش عمره كاملا يطيع ربه عابدا ساجدا ها. إذا كان الله لا يعذب من عاش على الكفر إذا كان معظمه جاهلي وهذا من خلقه عدل فكيف يعذب من عاش عمرا طائعا على سبيل الزهيد بدعوى أن الله يتطرف في ملكه سيأتي راضي مفصلات فالشاهد خذ لا مش تكذب القرآن لا لا لا في فرق هو الكلام لا لا في فرق لما هو عشان برضو كلامي يفهم صح هذا الرجل الذي يقول أن الله سوف يدخل أبا أبا لهب الجنة ما كذا القرآن يقول كذب يقول لي يعني إن يعني إن شيء أراد أرادني يقولي ادخله ليس هذا كذبا من القرآن متى يكون كذبا من القرآن إن قال ها أن أبلاه لم يحكم عليه بأن سوف يدخل النار لكن هو يقولي القرآن ماذا يقول هل ق هل القرآن قال صلا نارا زلما قال ساه يصلى ها هذه اللي المستقبل ها فسوف يصل إذا يكون مكذبا إن حكم القرآن بشخص قد بفعل الماضي ها صلا نارا وهو يقول لم يصل هنا يقول مكذبا لكنه يقول نعم يقول فقال ذلك وأنه نعم صفة يصل لكن هذا يسمى وعيد والله لا. والله قد يخفي الوعيد من كرمه هذا كلام باطر نظرنا عليه في مقال جعله الجديد في رد دعوة عموم إخلاء الوعيد في رد دعوة نزلناها على الوطن. طيب الجديد في رد دعوة عموم إخلاء الوعيد الله في هذا الكلام أن أن قضية دعوة أم خلاف الوعيد قضية بطيئة لا ليس عامة إنما خلاف الوعيد يكون لمن مات على كل مبيقى دون ما دون الشرك لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لم يشأ طيب أما خلاف الوعيد حق الكفر لا لأن الله حكم على الكفر بانه في النار لأوائل التي ذكرناها سورة القاف لا تيجينا ده نسيتها ايوه ايه كل كذب الاصل فحقه فعلق الحق له عيد على ايه لا تجلبوا النصب فمن كذب الاصل فوعيده لا تخلف ثم نقول هل من ايه انتم تؤمنون بملك لنا ونحن كذلك نؤمن به فنحن اتفقنا بهذا الامر اتفقنا في هذا الامر ها ولكن انتم خالفتمونا بلازم فعلكم ولازم قولكم باسم الله الحكيم فنحن أملنا بملك الله كنا نعم ويؤمن ويفعل في الملك ما يشاء ولكن بما وافق مقتضى حكمته فهل من الحكمة التي نؤمن بها لربنا أن يعذب أولياءه ويناعم أعداء هذا أمر الوزع عنه البشر حينما يقول أن فلان يضع شيء غير موضعه يقول هذا سفيه ها ويمدح الإنسان إذا كان حكيما ويعامي إذا كان سفيه والله المثل الأعنى فالله حكيم فهل يعذب من عاش ظهرا عابدا طقيا نقيا ويناعم من عاش ظهرا ساطا عن سبيل الله وتقولون تصرف هنكي كيف شاء فنحن قد أخذنا بالأمرين الله مالك الملك ولكن بما يقتضي الحكمة هذا جمعا بينه خذ الأسماء خذوا مائة لهم قوة ولله لأسماء الحسن فدعوه بها فاسمه كله خصنا هو الملك وهو الحكيم ولازم طبعا كلام كذا يعني لازم بقاطع كتيرة وهذا من الاجاء المختو الله ربي يعني فتح الباب لكل من يريد أن يلحد وهو يشرد ويقول أن هذا أمر إلى الله ها. أنت لا تعلم ما بينه وبين ما بين الله يقول مات على الصريب يقول ما لا تعلم بينه بإجمار كلام والله يعني ماذا يعني يقول أحدهم قطع المصحف لا يأتي إلى قرآن يقول هذا قرآن وقطعه وليس أنك عليه حب ها. لا تعلم ما في قلبه خلاص ماذا ترقل كده كده الأمر يعني فتح لباب الرعون والزندق يفعل الإنسان ما شاء هو بينه وبين رب ومن آمن العقاب فسابه من أمن العقاب. سيدنا عمر بس الرجل قال إيه؟ قال الرجل الرجل قلت عمر في وفكة و أبه بس ليش راجب منا؟ حلق له شعر هو نفاه. اليوم لو كان عمر كان علقه ولا عند كوب عند الكوبريستادي لو عايش والله العظيم ما ما من شيء لقته عليه. يعني الله مستعان. يحذون في فيقول أن ال الضلالي هذا أن الإسلام لا إله إلا الله. ولمن برسول محمد فرعون عليه. فماذا يقول بر نكمل المره الجايه الناس انت راء اي سؤال فقط اا يا جماعه انا ببي ذكر تعريف الجرم عند الاشاعره وعند المعتزله والاثر العقدي المترتب على ذلك شيخنا دلوقتي اتفضل السلام